فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أطاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئت بما كانوا يعملون